أخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين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 يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم